بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقب ولقد جاء حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر والشعن عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مقلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء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 أكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعط أُلْقِيَ الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا نرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعطا فكيف كان عذابي ونذر اننا ارسلنا عليهم صيحه واحده فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر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 ولقد أنذرهم بقشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقب فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءتهم في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر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 المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدف